موسوعه القيامة فإذا برق النابلسي و م أين ا للعلوم م ف ر إلى ا ل ا س ل ا م ي و م فاذا قرانا د م و أ خ بل ل إ س ن ن على فاتبع س ي بصيره ولو ألقى م ع ر ه لا ح ر ك ه لسانك ل ت ج جمعه ل علينا به إن و قرانه آ ن ه ف إ ذ ق ر أ ا فاتبع قرآنه ثم إ ن علينا بيانه كلا بل ت ح ب و ن العاجلة و ت ر الآخرة و و ن ج و ه يومئذ ن النابلسي ظ ر ة إ ى ربها ظ ر ة ووجوه يومئذ للعلوم الاسلاميه